السورة النافعة إِكِّنْ نَافِعَة رَبِّ عَلَمِينِ رَسْبِكَ وَالسُّورَةُ وَنِيَافٌ رَبِّ عَلَمِينِ السُّورَةَ نَافِكَ رَبِّ عَلَمِينِ يَدَنَا كَإِكِّنَ نَافِعَة رَبِّ عَلَمِينِ الرَّحْمَانِ وَبِإِكِّنْ وَنَافِكَ بَسَ ورب العالمين خوش كارنه اين بوخير خور ناف قرانه ده اما هنك نوبتهات اين بوخير رب العالمين هاتين كار اينان اينو رب العالمين اما بوخير بشهات يا كار اينان ب عبديش وجاءت امراه العزيز يعني عزيز ناف رب العالمين يا ويره نوفه او ملكه مصر ايشبو جاء هنك نوبته رب خوش نیه بعبد آن پیامبر صلواتمیه هاتی نکار اینان، ما مهندک نویتنیت خاص نو تاج بته نبید بعبد بنو کی الله، کی الرحمان، آب نو، ایکلوان نو، که تاج بته بربر عالمینه. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن بربر عالمین. دست به کار سورته، اول آیه به سورته، اف نو خویجودی، نجودی، الرحمانو، اف نابا وابا ايك الونافت ما ظنو يد كامل يدرسة رب العالمين يا كمعنى عندي اعتداء يعني خداني الرحمة قلكه ما ظن مش او يعني كو ايك ببشاري كاربنين و بمروفي اكو بيجن فلان كاس رحمه فلان كاسي دو يعني اشتي باش بقه هنتيه وشتي خرابش لديد الرحمن بقه هنتيه الرحمان وابا العالمين يعني خداني الرحمه هما ماصره رب العالمينه وهو مباشرة جهين تماما وهو تشتيح راب المديد لأن هناك كلمة وصيغتها في لغة العربية فعلا هي كل صيغة مبالغية يعني بزورية يعني خدانا رحمة هم ماصره وهو رحمة نو كان نو في دنيا جدا هاي مخلوق في مخلوقا جدا هاي همو أوا رب العالمي دا مروبي اما خدا رحمه درستی و یا کامل و یا موظر رحمه نه. و رحمه اف دنیا همو پی ریبه چید. اف نعمته همو تینا خارب و با مخلوقات همو. بو ایماندار و بو کافر بو همو کسیتی رحمه نه اف رحمه یا تقسیم کرید. یا بر همو کفتید. حتا پی عمبر الله علیه وسلم وقتی حیوانیش چیچکا خو ازیدناده تو پی خو بلند کده بيويب تشيك كوينكويت اويش حد ادوي رحمه او رب العالمين اينيا خال ورب العالمين ورحمة طيبات بخو دنيا يدى بغران إرادة رب العالمين سرى في سوراته في نووي دسبت كات و هندك علماش و هنده نووي في سوراته بجنه سورة النعمي يعني مش دفع يكلوا سورته أبت رب العالمين بحسي غلف نعمة الخود كالغلمة و هنده جدسبت كوه في سوراته رب العالمين في نووي دسبت كالرحمانو يعني هذا هو هممو الكيرهاتي ناف نعمتا ين لاني رحمة هذي هم الرحمة رحمانية كيف نعمت تدل عليهم كثيرين؟ شو إن إيه الرحمانة ورحمانة يعني رحميف عبد الله بتو باش يقال كات بل هذي رب العالمين اف سرية صورته كهمون نعمت تبوتين سرية صورته أف نافيه دوناي كأو نعمته أو, او باش يدلهم تين أكرا همو شو إن نافه العالمين الرحمانة علم القرآن رب العالمين في عام برص الله عليه وسلم هم كيد فير قرآن كريم أول نعمة رب العالمين نظر سورة دو ما دو يجي كيف يكالرحماك كي يا رحمانية أب أيكالرحما رحمانية وما استرم رحمان رب العالمين قال ما كري أبا يعني علم النبي القرآن أن علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وعلم الإنسان القرآن رب العالمين بيعم بس عليه سلم يفيرة <تصفيق> كذي فيرة <تصفيق> قرآن كذي وامي يدفيرة قرآن كذي ما بصنعي ولقد يسرنا القرآن للذكرى ربعمش ما هو قرآن يبصنيعي كذي فيرة قرآن كذي أفاكل نعمت هما ماسرة جل ماك رب العالمين جل رب العالمين نعمت وجل كما من هنجد فيره قرآن كريم وقرآن ما بهم بيهب صانعي كريم وقرآن يشام همو الظالم چونك او كتابة ورب العالمين انا خري كهداة وتدو هاي كا الهمو او كتابة رب العالمين انا خري أبا هما قادر تلال الله لرب العالمين وقف قرآن هاد كتابة دي همو شلي كران؟ همو ناسخ كران ونهيلان ووتي عمل دباز فيهتا كران علم القرآن عند رب العالمين بعسي في قرآن بما كريم. وفي نعمة قلما كلي وفي نعمة صلى الله عليه وسلم فهندت بجيد أبشرو جمزجيني لهم قبيد إن هذا القرآن سبب يجد آف القرآن وليسك طرفه بيد الله رحا كوي دستي رب العالمين دا رب العالمين دستك هاي دستتاني الله يقوين وطرفه بأيديكم ورحا كديش سر كديش في وليسي يمنون مويد دستما دا تتمسكوا به يعني بس ع مش باج ربنا خوفير كان عملي بيب كان ودي هران الله عليه والسلام بجت فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا مش تجي ضناب ده سخب قراني وبجر تو دي كما برهاد إيش ربع مجمل من إكلوان عمتل همامة صريح قال موكري كان عمتها قرانية وما نقد فيها قرانية كين أبى إكلوان عمتل ما زنا وأبر إكل نيشان وإكل وارحمة أبى تقل ملو في كريم ملو يبي صمات فيها مقبل بيروحل فاني عمتها بين فا كخاصه قرآن ونياز ما القران يقول ان القران يقول ان القران يقول ان القران يقول ان القران يقول مصدر القران يقول ان القران يقول ان القران يقول ان القران يقول ان القران يقول ان القران يقول ان قال يقول ان القران يقول ان القران خرابي ان القران يقول ان I said, that the贍, and the slave, and the IRS had no promise. What errors are you saying in the Luiza and a foreign language? How is من اسلام Any last error and activities to this one of you who got this isn'toi? I said otherwise no! What other errors are you saying? I was talking with my book, hold my words. For others who treat others, they also come newly prosperous. You don't even know now if you وده عند أبو تشو نعمت الين مو نعمت مواصرين يا قال ما كان نعمت ما دمت ناشي من والقدي هاد من والقدي ودي قال الإسلام أعظم نعمة رب العالمين قال ولكن يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله عليه ان الله يقولون رب العالمين يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان وعلم يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون دنياها وآخرته فوائد المرؤيتي دايمرؤي باختوارك، واصل الأصوله يعني أصلها مو على المادية، أصلها مو على المادية، مو على المادية، تابعي في عالمينا هكذا في عالمنا بيد على المادية خش شو المرؤي ناقن، شو فوائدي ناقه إن المرؤي المرؤي باختوار ناقن دنياها وآخرته إلا أفنى بده رب العالمين بحسيفك، خلق الإنسان أفن نعمته دويا. رب العالمين نبى هذا تدا وما بحث كات بجد إيه كل نعمة دي وإيه كل رحمة يا خلق الإنسان يعني رب العالميني مروف يا شاكرين والإنسان إيه هم جنس الإنساني مروف رب العالمين إيه كل نعمة رب العالميني ورحمة يا كمروف رب العالمين ورحمة وأم شيناكرينك وزرارةك سلبينادين نعم شكرين برش الشكرينه علم القرآن وبش عم شكرينه ها نعم شكرينه رب العالمين ما بيدام فايدةك يبجيه النبي كيان كل لاداد شو استوينيا خلق الإنسان رب العالمين مروفي وحي بجين. ودي القرآن بقديد أو رب العالمين آية بيشي يعلم القرآن خلق الإنسان. بهندش أو بيش إخست. علم القرآن عور يجد بيشي ودي خلق الإنسان. يجد خلق الإنسان رب العالمين, ودي وحي العالمين رحمة الله رحمة الله رحمة الله. ما مروده ودي علمه العالمين كل السلام. إيه كل ايش هن الرحمة رب العالمين يا علموا يعني من فير كلين مروي فيرا شكلي البيانة البيانة يعني ان باللسان والفصاحة تا. يعني من فير ان كلين كوب باو امزماني و اخفنمي اتشبي وفصيح بي اشكرابي و في هاتيا جدا كرن قال هم مخلوقات دي تشه امزماني كمخلوقات دي اخفتنيه مخلوقات دی آختنی مروف ربعامین علمه البیان ربعامین مرو فیرا چگیلی ی فیرا زمان کلی زمان دامه آفنا دامه آفنا قفصیر یا جوان دامه او آخفینا مروفت کادونیه مروفتید جهید ک مروفت چد بیجید چون بیجید امروید عقل من بسوم امرونین امل ربعامین عقل یکم دای یا ندای اما اوی اخر دای او تید جهید کا چ بودید دگوتن اله وخت بیجید زانید کا چد بیجید تیجه هشتم باید بیشی، نه؟ کی اندک باید هایی به باقا نآخفناد بیشی، باست نگهید، پشتیجه هشتمیه. تو دبستانی بیش اوج دوباره کرد، اوج دوباره کرد. اون نزدیم معنایی که، بلکه آخفنکه بیشی دنیا زرر بوده داری، بگی قصابش اما ربعمین مروه فره چکری، فره آخفتن کری و نی آخفند کو گل هندی داری آخفند تیفگهیش. و اندک مفسرای و دعلمه یعنی رب العامین چونکه بیان او چیدکه تو چید نف دلی خود داره و زمانی هم نداره. او و چیدشتیه نداره؟ قلمش آم نویسینه نوزيني. نویسینش او او چید نف دلی خود و هند او چیده هم حسگین ده چلی گی؟ ده و دهاش کراغه من دنک مفسره او هم بیانه قلمش بد هم رب العامین ام فیر هند کرین که هم او چید نف بین خود و بینی و نیاب زمانی که فضیح و آشکراه، و پشت اینجا رب العالمین، امت فرهنگ دشکرین کو ویجتی بینه درون ناف دل خود آشکراه که نبچش، با قلمی و بنویسینه. و به هر دوره که گوتننر و آشکراه کردن آشتیه. و به ایکلوا علمه و البیان، ایکلوا ويكلوا داتا ايكن واتش ذا امر ملفيره تشبيت فيرا قران جبيد يعني من زمان ونيسين دفيرا تش بين دي دين بين دي قرآن بين دي وحي بين الرحمة رب العالمين كقرآن بما ذكرين وأم تأكرين رب العالمين الفيرا أخذناك جوان وفصيح كرين وأف نعمته مو نعمته رب العالمين قال ماكرين وما قدش أفن دليل السر هندك رب العالمين أم بفي هندك تأكرين أم دا فيرا قو فيرا قرآن كين أم تأكرين دا دي قرآن بчин أم دا عمل بقرآن كين أم لا تأكرين أبو أم لا تشكين أبو الدنيا يدخل فير الدنيا بكينو الديني باوينة بشخو أما أم, أم تشكين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان أم يدفير القرآن كين بما قرآن يبصانهي كري ون يو بما واسعال كري وبشتنجي أم تشكيني جدار دي تبچين دي في قرآن يبچين وعملي بالكين الشمس والقمر بحسبانين أفهل نعمت رحمنين ورحمة رحمنية كنا برعنا مل بما أفهل نعمت خوية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 وريف البرنامجنا بحسابين، يعني بحسابين. هردوك بحسابك ونيا وبنظامك ونيا ورفاتك ونيا ساك، كرب العالمي سر برجتية لك. ودي ريف البرنامج العالمي تنوشن. نأو تنوشن. محتروش هم قوة تي بيت هاي فتي تدري أود بيت وزراف بيت بتشيني كامل بيت وخرد بيت بتشيني بيش بيجزراف بيت. وها أنا أرهويا. نا اویا کیم و نیا و بسانه ولار روزه به های وید دو های وارنو زاویه دنیا یاونی اهمش شد که بی حسبانیم مطاعه تقویت رباعی مجد محتیب عصی روزه های ودکات بجت ذلک تقدير العزيز العليمي مشت اهمش رهبرنو قدر آکیا یا ربي ربی یا وی همشو پیش ادب و چه جورا کس نشه سری سرکی و ای علم علم وزانی به همش تکیه هذا مرعب برناويي وراش رب العالمين وتب الشمس والقمر بحسبان يعني هاي فرووش رب العالمين داني الدي يا ساي دبي حسابي ارب العالمين بداني وبدي أمر رب العالمين شو وكان هل هو ريفاناكن وال هو شلاخوناكن اما او كان, أم كان هم يا دي يا ساي أو رب العالمين بداني وبهم دي اشونيه هم هم ظانين ان او هم هندك المبار عالمي بما اشارات بيديني و موازنت و بكو هندا زراعه بي بين عدد السنين والحساب لوظانا صار جون ونيت كان صار جون كان هيف جون كي وقت حج كي وقت زكاه او جند عدا هبن وبشتي ومر بيتيان بشتينكي كميري بردوبت كدي كان هي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 كسر بيتو العادية تدري بس بلن نابد نابد دار يعني أبيد جياء وكسك تدار دارو ونابد قرومة وبلن ببيت أبيد بجني نجم والشجر بحسي چيا بحسي بنا دارا وندك الشيكوتي والنجم بحسي استيرا أبي والنجم يعني استيرا والشجر يعني بنا دار جا بجني النجم ما ليس له ساق وشجر مالهو ساخن شجر يعني او او داره ونیا طایب بیوه و بنابه و اما نجم او او چیتی هونه بید ونیا گیا بید و ازراو بید دجيد، بلند بید و بشتی انگید د زبیتو دی من بونگوی چی کرین یس جدانی یعنی سجوده بو کهید بند سجوده برا سجوده بو رب العالمين بن. و ما إيمان بها كما إيمان هاي وني همو جتك وإن من شيء إلا يسبح بحمده همو جتك چتك تسبحات رب العالمين بان ولكن لا تفقهون نتسبحاهم بس أمتناقه وي ويرجع يقول تي والنجم والشجر يسجدان. جا تي قيابيد و بنا دار سجوده بو رب العالمين بن. هم عم نظرين وني أشارب نياح سجود يعني هم سجوده وكي كي أو السجودات البنونية بس أم نظارين. شوف رب العالمين يقول لكن لا تفقهون تزبيحهم. هم تزبيحات الجماس ومتناجها هن تزبيحات. هم السجود البن. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ هنا وينوف عرض عثمان ده هم چد كان. هم السجود بس أمن سجودة شرنية سجودة وكيو كيو كيو كيو كيو أم نظارين. ونيا كا سجود واقتشته و. شرنيا سجود واق كيا وكيو مبي واق يا ما أما ما ونيا بس الله عليه وسلم هو بيجي. من برك ياسناسان بري ازما بها بچو ملتا سلام عليكم السلام و قال داوودی عليه صرات و سلام چي هما چت كر همي چيز بيحاد يعني افا جماعوار ام بجينيچ دكچنا جماودن روحنيه اما چي هي ونيا فنا اخفنا هي ونحركات هي ونيا عبادت هي برب العالمين سجوده هي بس ام سجوده وين اصلا و قال ان دا يسجداني يعني بن أمر رب العالمين إجدا بن فرمانه وإدا رب العالمين شبلش تلك حساس وجره زلزال وقت وقت وقت تشوز ما هم يد بن رب العالمين <سؤال> <سؤال> رفعها يعني مش مشت ايك النعمة يديش مدن همو كريم ايك الرحمة رحماني رب عمي قلمكي او عثمان بومي مي يتكري وياتي لا كريش يبلن ديشكري والسماء رفعها يعني خلقها مرفوعة رب عمي يتكري ويبلن ديشكري وبين انتكو دي استينو دانتبن وبين انتكو شو زنجير بي فقريداد وبجاكي فقريداد نيل هوا يراهات وعثمان فيه يا أخو فيه معظمات يا أخو هل وكي رب العامجد والسماء بنينها بأيدن وإننا لموسعون يعني ما قالك معظم ووضع الميزانة ورب العامجد ما تشنع ما تديش قاله كريم ما بو ميزان, يعني ميزان يعني الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزانة خب اما کتاب این آخر که قرآنه بونده دادی حاکی بچنودی راستی بچن که او حقیات نف ناف قرآن دادی او چه شی بونگو این آخری عثمانه میزان درازش وای تقدیش مخواند هر بحث درازیکت نه نه نه نباید اویو درد ده و انسان نباید و انسان معهم کتاب و هربع میگودم چیه این آخره میزان اعتراضی این آخره و میزان تدی یعنی عدالتش میزان یعنی عدالتش با وضع المیزان ربعم این بودم میزان ترازی این آخره دادی چی بچین دادی ترازی نه و زمین کسی نکن نه او حقیه و عدالت جل همو کسی بیه اینجا نفعش تکی دادی بیام رف چپ کد تی بی عدالت ابکد و زمین نکن ترازی بودم این آخره او اون جيانكا خوش ريو بنده دي چه چن؟ دي ميزانه دي عدالت عدالت دقل اكدوب کن عدالته دقل همو کن دي جيانكا خوش دنیاه ده بند اما جيكا فا عدالت نما و ظلم هاته شينوه ده چه حبيب همو نخوشي و خرابي ده هبن بند وطبع ميزانا عدالته شبن سلف صالح قلوها كوهواتي يقول دي اولا اگر تو چطورت که عدالت گلتا بده کرن؟ توش چی بکن؟ <تصفيق> توش عدالت گل خلک دوکن اوه میزان اوه ترازیه تو چه حسکی گلتا بده کرن؟ تویش گل خلکی بکن هنگی اوه ده چیه پیدا بید؟ ده عدالت پیدا بید همه امروی همون گفه شتی باش بخوف وید همه درستره و راستره و باشتره بخوف وید وشتی خراب بخلکی بید اوه چی نیه؟ اوه میزان نیه اوه چجورا او قومی که فکر و آواز را وابد آن نافذ لوده بیچج وتش نه و خوشیناب نل دنیا اون آخر دادش دست سر به هند میبره. وعند و وضع المیزان ربر عالمی درازی داره ادنا فنجوده و بونگوایی آخالد عدالت بکن. تو دی عدالت بکن. دار ضرمال کسی نکن. و دار عدالتی دار حموضه کی بکن. جل ربر عالمینی عدالت بکن کسی نکنشی. کس ونیا هم بری ربر عالمینیا و نیزی کربر عالمینیه تبکشی کربر عالمین عبادتی عدالات الجلبي عمبري بكان صلى الله عليه وآله وسلم اخفنا كسب بيش يبي عمبري نهائيا خلودي سنة ويهرا عدالات الجل همو وقصي كيبش تين همو هم مخلوق كيب كان هذا هنقي رب العالمين بهند يقولي وضع الميزانة رب العالمين اف الرحماوية بونجو اف عدالات دنيا د عدالات الجل يقول دب كان وبش تيني بهند رب العالمين هم وش تبي بكيها هم بعدالة هم وش رب العالمين الدنيا وآخرتي هم وكيها هم عدالات وبوشيات الا تَدْغَوْ فِي الْمِيزَانِي ایجا ما با اونگوید درازیا اینا خواهی چه نکن؟ دا زی دراویه نکن و ظلمه نکن ناف چه دا؟ آه ناف درازیه دا و ناف میزانه دا و ناف عدالته دا چنگه جاره های مروف دی زی دراویه زی دراویه ناف درازیه شده هر حرامه نعنی زی دراویه چیه؟ اعنی تو وقت بخود کشید اشتاو کشی؟ زی ده زی تجاوة تزيدة بخودكيشي عب حرامة ألا تضغوا في الميزان يعني نابد ظرم تيدا بدأ كلن نابد حدي رب العالمي إداني نابد مرح سليب كات نابد تيب هرب بيت واقيم الوزنة يعني وقتش تاكيد كيشن شتاكيد بيبن هرش تاكي هبيت تيبير شطور بكن اقيم اقامة يعني تياه اعني درستي راستي بريكو بيكي بكاملي واقيم الصلاة يعني وجد خوب درستي بكن وكاملي كان لماذا يجب بودي يتبع الترازي يشتري بكان؟ في درستي و ريكو بيكي بكاملين بكيشن و بيبن و عدالت ديال الخالكي بالقسطي يبو ما تأكيد يشكل يبا؟ يعني بالعدل و عدالت تشجرة ظلمي ولا تخسر الميزانا يعني تشجرة كيشان و بيبنة كيم ناكا في درستي ديال خالكي ما عدالت يعني أكا بيجينا الترازي يعني هادو كتوية تبع تبع یو برنمی‌این. نه و یعنی ایله توی آدی تو چتیل بیتیو چند بیت. یو کهیت عادی نخو جالگی می‌شه نه و حرامه. نه. اوه عدالتیاویه. جای که می‌شدن یه خداین. اوه چیش بوده کیش که می‌شدن بوده زیاده کیش. اولینی چی اویه؟ او فضل اویه. باش اویه. او دیومن رو سپاسیاویم کرد. بعد اگه می‌رویم روی اتفکش اویی حاکی سعی می‌رویم روی شلیب کرد. ممنون. اما که مروری او که شاندی چه آگم روی کردی، این گاه دلار آگم روی کردی و یک دوست دیو ممنون دل خوده. نه دوست ممنون سر آن چه؟ نه سر آن دکوی و نه وای بامروی چتکی چه آیا زیاد لکی؟ چی که وای بامروی زور کردنیا؟ او یا مروری دالنگی او چو خواهد؟ او کیلویی عثمان و مافع هنگی فضل باشه یا مروری؟ یا نخودانه فیقی بگره؟ همچی کرد آ بچشی فضل با خب خواه کتابیه مثلا عدالتی وقت چقدر جا بیم کیتیش؟ به عدالتی که یعنی راه کی بده کی نه چیونی اشته باش و بی پدیم. اولی شنگی دویته عدالت ونیا کتابو خوب راه کی با دیه کی؟ اما کی بگیره دو بخوایم بگره؟ اذف فضل آب و امام الرازي رحمه الله ده بيجي اف رب العالمين ومساجر الميزان يا غوتي وبوضع الميزان الا تضغوا في الميزانة تلازي ولا الميزاني ولا تخسر الميزان مش ده فرسي ميزانه اكنيه مش ولا في بحسي وزنيه هو عملية الوزن ولا تخسر موزونية وشتا تتا كيشان بجز هر ايك الوانة بحثي چيا بحثي ايك همو ايك معنانية بجز ميزانو ايك بحثي ترازية وميزانو دوية بحثي عملية تل چيا وزن يعني كيشانية وقت تتكيشان وياسي بحثي واتشتا اواتية تتا كيشان ناو بي چنبت ناو بي بي دا كيم كرم تفا او تشت وانية درز بيت و عدالات و هل مفسر رحمة الله خده لقد بشهد رب العالميني بمئراده غلق جرا ميزان قوته ها اولا تدليل سرهنده هكا رب العالمين كيف عدالته تهد و كرب ظلمات بنا و امره ما غلق تأكيدين المؤيت يكره انكو ام چه بكين هم عدالته بكين شك رب العالمين عدالته تهد همو كساكي عدالته و فضلات تهد همو كساكي تهد وباشير تهد همو كساكي تهد و كيف تهد عبدتوش تهد عدالته ب واشي يمكن تشجره رب كيف وخرابيه رب شو ظلم وخرابيه نهائيا بوداب ظن شنو هي لا رب العالمين تش ظلم الكس نهيدا كران وامظ الدنيا ايش هات يا كران هم يردي تش اوكن هم رجكمه لهنا صافي هذا اهله بحاشتش بالي ام اود المن واو بيشك اوشت ما بينه مواد حيوه دي تشلهن هنا صافي كره فرب العالمين تشله لهي عدالتك مطلقه يا لله كامله يا تامه شو عدالتك يا كينينك يا رب العالمين وافوني هي فيده تمر في امان دار او ظلم او خراب يا قلتي بكره الدنيا ده هي فياوي بك يا غير ما اشتبك يا غير رب العالمين كويرتش بازنابي والارض وضعها للانام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 هم الجينا بما يجي كري وانيا بصانا يجي كري ونعمات الاخستينا ده كان بخشي مثل حسكي ده خاني چي كي ده ريكي چي كي ده زراعتي تده چيني حس وانيا مروف وانيا خول بشتي مرنش ربا عين بمعات يجي كري يوالي كري كومه چل بكات وانا تده بنا بحوان دن ألم نجعي الأرض كفاتا أحياءا وأمواتا غبرا مش دمعات بمقوه يجي كري كانك وقته یصابن بخسار عادی بچین و پشتی مردنش متشکر مکابن عادیه. اگر عاد همو ولی هات بو وکی اوم رو به وحدت الله علیه و سلم بسرمایم بی و به فلاح بسرمایم بی و و مرتد بوده عادی چجوری کرد؟ آویت دنی؟ آویت دنی. اگر عادی هم آویت میاد دنیا و عادی بناه چجوری ندارد؟ هم سر عادی چجوری ندارد. هم نه دنیا و شرط نه شم بین و شرط. یه ربعمی هنگی عاد بو هم وقتا مرنّا ونيت دا شين بين البشرة، هم رب عندهم عالته نادرا. مين هالحالات؟ كذا، شان حالات كذا هاتين الردانا. أما عامّة، رب عنده الأرض ووضعها ما هو كان بخوش ينهو سر ببناء وبخوشي سلامتي سر ببناء وخوشي تدا بينا. وخو ما وبش لغه العالم اوتي او دليل السر هند كاف تراب العالمين اوجد النفع عديدا هم بوكي چكري هم بومه چكري هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا غبره من افش تنفع عديدا هم بوخاد راكي چكري بوخاد را ماچي هميش بوخاد را چي چكين بوخاد عبادت بوخاد را ندي قران يجيني علمنا القران الا هيك دليلك هادي حرام والارضا وضعها للانام ربع مش عاد ما بونقو يداني وباشد ناف عديد واكل احمد النافع عدنا هم ما بونغو بيه شل يكليم ما بونغيت فلان اما فلان نوعه نوع حيوانات فلان نوع حشرات حكمه ان الله عليه وسلم بدي يديها فيها فاكهة يعني في الأرض طبعاً بمنافع دي دا اي كلوا نعمة الداناي فاكهة يعني فاقية فاكهة فاقية يتفكه الإنسان بها يعني مروف وانيا فا وفاقية بوشي تخوت خوشيت او نيا بيجي فاقي وكي برنجيا وانيا دي خوبيقيري وانيا عالم تخوت بوينده. نه فرقی ونیا مگه وقتی چو آخه داد اینا ناپشتی خوار ناراییی ونیا بپشتی برنج ونیا اوجتی عالم نه نواشتن ناپشتی اینکه خالق ونیا میکه خوشی خود باید ببین فرقیه یعنی خالق خود با خوشی و نخلو و قصب و بینت قصبه نخلو بنا قصبیه. وربعاً بنا قاسبي يعني تدع هاي يعني قاسبي ببها طبعاً بحسي بنا قاسبي وبحسي قاسبي هاش ها كل كل ذات الأكمامي يعني ها بنا وقصبي أو تش هاي ذات الأكمامي أكمام أو كيفية عرسات جتيت جتيت وكي گلگان ماشام چه سریه؟ بلگس سریه. نه دیوای که ایا پشتینی چه داد ناو داده داره؟ نه اوه گلگان ماشام یه ناو. آه جابجینه اکمام، هفت بجینه. نقل ذات ال اکمامی بحثیه. یعنی او ف قسمش یا هوا. اولی وقی کیفیه پشتینی ده قسمت ذات شده هت، به تو ده هت داره. ده هت ده هت داره. به نقل ذات ال بحثی وی ایواکی لیف کیا و رخوچانه چه؟ آوچانه بناق قسم به بناق قسم احتمالاً میشه که قهوهایی ایواکیتیا لیف کیا و کی مشبکی رخوچانه توی بحثیه. جراب عالمین اولش نعمت ادمی نه بجنب مبومو فیقیه چه که و نیک جلگ جوره چه که خوشی که و طایبت الهی و ایکن نوعی فیقیشونیه که جلگ خوشانو جلگ فایده داده چیا و قسمن؟ آق قسمت و نیک دسپی که و کی کیفه کیه پشته این دستش دهد دکه های تداری رو دو بیا کسب و و نیا پشته این مرحله کل اتیبار بیا عودیا کسب و نیا پشته این دو بیا العصفي یک النعمت دیار رب العالمه مجد محبه هنگود دانه نف والحبور حب گنما و برنج و ذو العصفي يعني وانش چه تر هی بوند جل هندی دا و پشتینگی او بلگیت و طایکی و تیبلوکاوی همود بیده چه؟ همود بیده آلیک با حیوانی اقوال عصف یعنی وقت هوا لیده چلید کد؟ بد نیا کای و تیبلوکا برنجی یا پیشکی آنه باشدانه همه وقت هاتا او ها هاتا سپیکرن و او مواب تنه او تیبلوک مواب و تنهو بلغا اوه ما وغنمي اوه ده سبق بيته هوا بكيفه خوده بات و هنده ربان مجد ما بونغو اوه اكل وان عمت مازان ما قل مغو كينو اوه رحمه رب العالمين غنم و جو اوه هم بخو فايده ليل بينام و دهجل هنده داش چشيه تره هاي نه تیبلوكتوا و طاقه و و نهات بيته کار بخو کار بينام بشوریت خود چه بو چه بيت؟ چه با حيواناتی بيت و رایحانیش یعنی رب العالمه هندک یاشی دو انگونی اور رایحان، او بینوی خوش. ایو شعر بوییه. ایو شعر بونگو اربامش مبونگوشه که دو خوشی ببر، و بینا خوش ببکن. و اون دکاشه گویی و رایحانو یعنی هک جنی تارا تی با خوشش لذت یان. تی وی دی که و بلگیت وی لذت کن. چونگی جنیش چه هی بلگه هایی. میزان عندما تقول ذلك العصف يعني بحثين بلغتبين وقتاً كيف تكون حشك بن؟ والريحاني وقتاً كيف تكون؟ تكون كسك بن؟ هم هر دو حالات رو بخوش تكون بنا؟ فايدة تكون بنا و باشي بوهر تكون بعد ذلك الرب العالمين يأف نعمته همه وما قوتين مني أف چن نعمته البا دانزده آياتنا وقوتين ابه همه الرحمه رحمانيه وباشر رحمانيه قالهم الكريم تشبوتي مت في اي آلاء يعني فباي نعم يعني كل فنعمتنا رب العالمين قال هوكرين ربكما يعني ربكما يا رب سجن ومروه يعني او ربهم جوا او افهموا داين همو جاكم كي نعمت رب اخوكيت كنت تكذباني ان بوني بيناكن وان راسنا ان ندري اونگ نا بجن او خوده ادائنم، او دی ادائمه او اف آیتا رب العالمینی بو ما این آرونیه و چند جاره دی ده اف آیتا دوباره بیته بیتوانم به سورته ده، چند جاره دی او همه رب العالمین بیرامت انتوالوا نعمت اویت گلمه کرین دو هم شکرینی ها که شکرینی ها رب العالمینی بکنین سروا نعمتانه چونک او همون نشان السر الرحمة رحماني ورحمة رب العالميني، وأبدا ليدا السر الهندش كأم فكرة خوفان إعمالنا بكين رب العالميني جالماكرين، وفكر كلا النعمات للرب العالمين وما نقدر رب العالميني كيا عبادة واجبش عبادة واجبة بيعبس عليه وسلم حديث كذا بيجي تفكروا في خلق الله يتفكروا في الأمر يعني فكره خوش كذا المخلوقات رب العالمين دماغنا تيار رب العالمين نافذ له وذا زول بيد، الإنسان إلى طعامه يا رب الأم الأمر، سحكة شه سحكة خارناه، فلينظر الإنسان مما خلقة، جمرف بلا سحكة كالشة شبيه، داسبيك الشكر نويه شه هاتي الشكرن، وعائشة عزيمة خدري بيجيك برامبص الله وعليه وسلم، ما أخرج كي بسيارتي بيجيك بعمر مري. و تا عجایب ترین چیش تدید بیت الله و سلم بو مبیجا، و تا عایشه، عایشه رازمین و خدا له بیگوته الله و سلم لاری من بود و تمام مجاویب دمن، و تمام از بخودشم عبادت رب العالمین کن. اینا عایشه و رسول از حس کم تو من بی، ولاری من بی، بس من آیش بیخوشه ما دم تاب بیخوشه بیش رب العالمین من آیش بیخوشه. اینا پیامبر رابطه چون نه دسمه جا خوشش تو نهش کردم. پشته اینکی پیامبر صلی الله علیه و سلم گری، گله گری عایشه بجی حتی ریتی تربون، روند کهات اینا خواره بستیه سر رودینا وی رودینا پیامبر صلی الله علیه روند کتیهی هر زور بونونی رودینا وش کف نسر کوشوی او کوشویش چون نخواره حتی کفتیه سر عدیو عل تربو. حتی عل تربوی. بستی عل بلال هادو بانگ داو بو صلی الله و سلم وارد وقته نی vejیه. وقت وقتی يعني یعنی هادو باسکتپاییم باید سعی کنند بو وقتی نی vejی. وقتی دیتی کپیم باید گیری، گیارا صورت بود گیری. گویتر ابل عالمینی، گوی نحیته همویت خوش بین. اما ببین، او که جیر باجش دست که تبلشت و گیری. نه، یعنی آر وای کی بله بشه؟ آگا بگیریم و اما تو و نه سببت سبب این دادنیا تو هو بگیری هو نفس خو ازیاد داری بو هندئك برواقنا حابطان برواق خلاتيابيت اوه تاكينتا تشوشتو نياه ليا رب العالمين همو قولنا حتى يخوش بي هنا قوتي الماسنب ما ايك الواق عبدو اوه شكرينا رب العالمين كام قلق ونيا قوتي هندئك آيات بمنهاتينا حوالي أفشابا وين لمن قرأها ولم يتفكر فيها يعني متبخل بساري بيك يا سيوال اوه تنفخينيت وچنها ها وفكرا خولينا كتت فكرهنا كات يعني إذا راحو تدلنا كات ونيا وفرحو تدلنا كات وبيشتيني بيعمل سعاسم أواد بخاند إن في خلق السماوات والارض وإحداث الليل والنهاري لأيات نقول لها الباب أواد دمايك سورة آل عمران حتى أخيره ما صدمة أو يعني واجبة سرمام شو بكن؟ عن فكرهنا نعمات رب العالمين بكن أهمش إلها د رب العالمين بيرماه إنها يقول فبأي آلاء يا ربيكما تكذباني يعني دا فكرهنا فنعماتنا بكن وده شو كمان فكرهنا لا دیان رب العالمين ناسي نمازناتیابی الله دیماد زور بید و حتی مازناتیش الله دیم روی دلم روی زور بده مروش کرد تشکری نیار بر العالمین که تو عبادت وی کرد دیپابی آیا ربیکو ما تو کدیبانی؟ یعنی بکل فنا اعمتانا ابد ربه هنگو جنی اجنا و مرو و گال هنگو کرین اون دروتی نداره مگه نبشه از خودی آدیل مکری و نیا حکا چه چه کرنا مروی چه چه که اما چه کرین كي عثمانا كي او ترازي او عدالته او رب العالمين وما اين اخرى شو عدالت الوي عدالته روح اخترو راسلنية كي عد بيت كي اف فيقيا بيت كي هممو اشتاق بيت او رب العالمين وما قوتين في سوراته دا وغير سوراته دي وما قوتين هممو نعمت رب العالمين وطبع مروف شكرين يا رب العالمين بكت وقته بعمل صلى الله عليه وسلم رجعك اف سورته هلو اكي جابر بجيت رازم انا خود الله بيت مشت بعمل بي بما وخان وشو وقتهم وقفوا خاندي مجغوت جهده اشتبه خلاص بو النبي محمد صلى الله وسلم افسوره هما خلاص كيد النبي دوت الصحابه راضى بناخذ له بيت دوت من بو افسوره بو الجنوج وخاند اما الجن جاءترهم جو جواب داوا واخته من بو وخاندي بو تي هر جا راكي من غود بو فباي الا ربكما تكذبان ودي اجنوج جواب داوا دابشني وانا بشيء أن ولا بشيء من نعمك قلت يا ربي امتشون نعمتك يا ربنا نكذب فلك الحمد يعني ما امتشون نعمتك قال ما كان اوكي الحمد لله أو يا دري وامهم راس يا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 بحسية فضل سورة الرحمن كر حديثك ضعيفة. جد لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن هذا حديثك ضعيف عمل في نيته. علماء روحيوتي هذا حديثك ضعيف يعني مش هموش تيجي شو هاي؟ ها بيك وبيكو القرآن ونيا سورة الرحمن ونيا دبءك بيجي ونيا فدليل سهل هنديك أمر في قلب سورة الرحمن فهنيد هذا حديثك ضعيفة. روكي علماء روتي روتي عمل سورة سورة وقرآن همو همو أمر في حديثنا إذا كان أب السورة الرحمةش أيك الوا سورة أب قرآن دهاتيونية وقرآن هم وياشيا هم ويا بقدره وهم ويا موازنه أمره فيما دوا خنيد إلا هكذا بمن دليله كخاص هاد بيد وحديثك أبي عمره هاد بيساع الله وعيسى كأول فلان وقت دواخينان جل جره دواخينا يبخيرا هنجده أما في سورة شو حديثنا تينهبش؟ الصحيح كخاص بيد بوقت كبه. أر وقت كمرود يجب خيرا و... وكي همو قرآن دي وكي همو أخفنا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خير خاركي محمد وعلى آله وصحبه أجمعي